بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غافق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شد حاسب إذا حسدت